قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه ايله واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طرق البلاء منهم ان نمشي على, على الهتكم ان هذا لا شيء ما سمعنا بهذا في المله الاخره إن هذا الا اختلاق اوزل علي الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك بل لم ما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 إلا اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّا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 وعيندهم قاصرات الطرف اترى هذا ما تعذبون اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئس المهاد هَذَا فَيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ مِنْهُمْ صَالٌ نَ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مرحبا بكم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 قال يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العالين قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طين قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ